أجل خفوق وجر صوت منك صاح لجت معاحد بالحناية نوحي عليك يلي كل ما قلت بنسى عي خيال حان خيالي روحي أجل خفوق وجر صوت منك صاح لجت معاحد بالحناية إيكيك لما قلت من سا أي صيانا حرص يالي روحي أنا أحسب أني لا ترحلت بسلا وإثرت بعد زاد جرحي جروحي حب البق ما بين قلبي وسوداه سيان قربي من هوى اللانزوحي du er min sarte, min ekspat. Jeg tog med mig en del hanner i min roh. Han er den, han er den, han er den, han er den, han er den, han er den, han يا كف بنسى شف قلبي وسلوى دم على شوفي شفوق اللحوحي لجت الخفوق وجر صوت منك صار لجت معاحد بالحناية نوحي عليك يلقي كل ما قلت بنسى عيا خيالة عن خيالي خلني طاوعني على كيف مبغى ما يسمع العذال فيني ويوحي والله ما سلا القلب الله واشلون بقوى نزع روحي بروحي خفوق لجت خفوق وجر صوت منك صار لجت معاحد بالحناية انما كنت ابساء حي خيال عن خيالي وحيد الله 23